قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السنه السته هجريه في نصها الاول كان فيه بن المصطلح ونصها الأخراني كان الحديبية. قلنا أنه في ذي القعدة سنة ستة هجرية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها بأصحابه إلى مكة لأداء العمر وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه وهو في المدينة وتتلخص هذه الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه محرما مؤديا للعمر وقد ساق الهدي معظما للبيت مقدسا له فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ففرحوا بذلك فرحا عظيما فلما أخبرهم بذلك تهيأوا لتلك الزيارة العظيمة واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه لأنه كان يخشى أن تصده قريش عن البيت الحرام لك لان الحاله كانت حاله ما بينهم كانت حاله حرب أوه. لقد كانت الكعبه في نظر العرب قاطبه ليست ملكا لقريش بل هي تراث ابيهم اسماعيل ولهذا فليس من حق قريش ان تمنع من زيارتها من تشاء وتجيز من تشاء فإذا من حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه زياره البيت وانتشر خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم بين قبائل العرب وكان انتشار الخبر له اثر في الرأي العام وخصوصا بعدما أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يريد حربا وإنما يريد أن يعتمر ويعظم شعائر الله وقد كان عليه الصلاة والسلام على جانب كبير من الحيطة والحذر فقد ارسل بسر بن سفيان الخزاعي عينا له وعباد بن بشر طليعه في خيل المسلمين عشرين فرسا وفي ذي الحليف بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه من يحمل له الكراع والسلاح وكان قصده صلى الله عليه وسلم الاستعداد لهؤلاء الاعداء هو لم يخرج الحرب ولكن قد تفرض عليه الحرب وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اسمها عسفان فلقيه بشر الخزاعي ليس بوسر ولكنه بشر ماشي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك ومعهم العوز المطافيل يعني ايه عوز مطافيل يعني خرجوا معهم النساء والأولاد لئلا يفروا عنهم وقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة ابدا فقال عليه الصلاة والسلام يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار أبو بكر بترك قتالهم والاستمرار على ما خرج له من أداء العمره حتى يكون بدء القتال منهم فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وأخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الطريق يعني هم استعدوا له في طريق للصبت فهو غير طريقتان عشان يمنع الصدام يغير الطريق وينزل بالحديبية ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد خرجت تعترض طريقه وتنصب كمينا له ولأصحابه بقيادة خالد ابن الوليد وكان في صف مين؟ المشركين وهو لم يقرر المصادمة رأى أن يغير طريق الجيش تفاديا للصدام وسلكوا طريقا وعرا بين الشعاب حتى خرجوا إلى أرض سهلة فهبط الحديبية من أسفل مكة فعاد خالد مسرعا هو ومن معه إلى مكة يحزر أهلها ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ وقد أصاب الزعر المشركين وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بمنطقة الحديبيه حيث تعرضت مكة للخطر وأصبحت مهددة من المسلمين تهديدا مباشرا في مفكر اسلامي الذي كان في الجيش له كتابات اسلاميه اسمه اللواء محمود شيد خطاب له مؤلفات في, في المعارك الاسلاميه وتفنيدها يعني بفكر معاصر يقول اللواء محمود شيد خطاب في هذا الدرس الرائع لم تكن حركة المسلمين على هذا الطريق خوفا من قوات الجيش يعني تغيير الطريق إيه؟ هدفه ايه هدفه إيه؟ هدفه ايه التكتيكي لم تكن حركة المسلمين على هذا الطريق خوفا من قوات الجيش بتاع كوريش فالذي يخاف من عدوه لا يقترب من قاعدته بل يهرب منه الذي يخاف من عدوه لا يقترب من قاعدته الاصليه وهي مركز قواته فدل على ان هذا ليس خوفا يعني لما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبيه بركت ناقته القصواء فقال الصحابه خلات القصواء فقال عليه الصلاة والسلام ما خلقت القسواء وما ذاك لها بخلق يعني تقاعست وبركت في الأرض فقال هي مش من أخلاقها تعمل كده مش من عادتها تعمل كده ولكن حبسها حبس الفيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسالونني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها من فوائد هذا الحدث وهذا القول ان المشركين والظلم اذا طلبوا امرا فيه تعظيم حرمات الله أجيبوا إليه وأعينوا عليه فهم يعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله ثانيا إن الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون قتال بين المسلمين والمشركين من أهل مكة وذلك لحكم منها أولا أن دخول مكة بقتال سيحدث مذابح وتسفك فيه دماء غزيرة من الطرفين ثانيا سينال الاذى والقتل على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخوانهم المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجره فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان ايه ان فتصيبكم منهم بالظبط هي دي اللي حجمت المسلمين انهم يقاتلوا اهل مكه فيهم ناس مستضعفين حتى مش مظهري اسلامهم خفية من اهل مكه اهو لقد سبق في علم الله تعالى لقد سبق في علم الله تعالى أن هؤلاء الذين يقفون اليوم صادين عن الإسلام هم الذين سيفتح الله بهم البلاد أمثال مين <تصفيق> خالد بن الوليد، <تصفيق> نعم، وأبو سفيان، وعكرمة، صعيد. وبدأت السفارة بين الرسول وقريش. لما نزل بالحديبية وخد الطريق المخالف ونزل ب أمامه مكة، بدأت المفاوضات. وبدأت السفارات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش. بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وسعه. لافهام قريش انه لا يريد حربا معهم وانما يريد زياره البيت الحرام وتعظيمه وهو حق للمسلمين كما هو حق لغيرهم وعندما تاكدت قريش من ذلك ارسلت اليه من يفاوضه ويتعرف على قوه المسلمين ومدى عزمهم على القتال اذا الجئوا اليه وطمعا في صدهم بالطرق السلميه بدات قريش تبعت في واحد و اثنين و اولهم بديل بن ورقاء نقلوا الى قريش ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتال وانما جاء زائرا للبيت واقترح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون بينهم هدنه الى وقت معلوم حتى يتضح لهم الامر فاتهموهم وقالوا وان كان انما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة ابدا ولا تتحدث بذلك العرب وقد ظهرت براعة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية في عرضه على مشرك مكة الهدنة والصلح لأن في هذه الهدنة وهذا الصلح فوائد منها واحد. بالهدنة يضمن حياد قريش ويعزلها عن أي صراع سواء كان مع القبائل الأخرى أو كان مع اليهود المتربصين ثانيا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى باب الاتصال مفتوحا بينه وبين قريش ليسمع منهم ويسمعوا منه ثالثا إن العقلاء الذين يفكرون بعقولهم حين يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهدفهم من الزيارة سيقف هؤلاء بجانبه ويتعاطفون معه فيقوى مركزه ويضعف مركز قريش الإعلامي والديني يطلعهم غلطانين يعني فكان اول رسول بديل بن ورقاء في ركب من خزاعه النبي قال له بديل والركب من خزاعه افهموا قريش اننا لم ناتي لقتال وردوا علينا شوفوا ايه الاول قريش بدات تبعت واحد اخر عروه بن مسعود الثقفي لم تقبل قريش ما نقله بديل بن ورقاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء زائرا للبيت ولم يات مقاتلا فاقترح عليهم عروه بن مسعود ان يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع منه فاتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل بن ورقاء نفس الكلام قال له نفس الكلام فقال عروه عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك لو حاربتهم يعني واستأصلتهم هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى وهم اللي اكتحوك وقتلوك أنت وأصحابك يعني وان تكن الاخرى فانني والله لا ارى وجوها وانما ارى او شابا او اخلاطا من قبائل شتى من الناس خاليقا ان يفر عنك ويدعوك فاجابه ابو بكر بكلام يكرهه اه لقد حاول عروة إضعاف الثقة بين القائد والجنود بين النبي وأصحاب ده اللي حواليك دولة يعني ممكن يجرم ويسبوك لقد حاول عروة إضعاف الثقة بين القائد والجنود وهو من أساليب الحرب النفسية ومن المفارقات الرائعة أن عروة على عادة العرب كان يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمه تلطفا معه يعني هو بيكلمه كده يمسك بلحيةه يتلطف معه كان يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء التفاوض هذا الأمر أغضب المغيرة ابن شعبة وكان قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه. النبي كان في مواطن أخرى كان يقرأ أن يقوم على أصحابه وهو جالس وقول هذا فعل الملوك لكن هذا الموطن يحتاج مثل هذا ليه عشان ترى يرى الرسول من قريش أن فيه هنا حراسة وحماية والأمر مش أي كلام يعني كان المغير بن شعبة قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه. وعلى وجهه المغفر تعرفين الخوزة آه. فانتهى فانتهر عمه عروة عم المغيرة بن شام فانتهر عمه وقرع يده بقائمة السف قال له رجع ايدك رجع ايدك ديت انا خلي ايدك جنبك يعني قائلا له اكفو في يدك عن مس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان لا تصل اليك يعني هقطعها لك فقال عروة من هذا لأنه كان م... لبس المغفر والسلاح يعني. فقال من هذا الذي يتكلم قاله هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة فقال له عم وأنت كمان يا غدر أنت كان لك غدرة أنا اللي حشرت فيها يعني طيب لقد فشل عروه في مفاوضاته ورجع محذرا قريش من ان تدخل في صراع مسلح مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال لهم يا قوم اني وفدت على الملوك وفدت على قصره وقيصر والنجاشي واني والله ما رايت ملكا قط اطوع في من هو بين ظهرانيهم من محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم والله ما يشدون إليه النظر ولا يرفعون عنده الصوت ويكفي وما يكفي إلا أن يشير إلى أمر فيفعلونه بمجرد الإشارة يعني ما بسق وما تنخم إلا وقعت في يد أحدهم يمسح بها جلده الكلام دا ما بيحصل شيء لا مع كسر ولا قيصر ولا النجاشي ولا ملوك الأرض والكلام دا حصل برضه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مع غيره من الصحابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره خصوصا وعلشان الأعداء يحملوا الرسالة ديت يشوفوا هم كيف كيف أن الرسول مطاع في اصحابه الى اي حد وما يتوضا الا ازدحموا عليه ايهم يظفر بشيء من وضوئه الميه اللي نزل منه وقد حذرت القوم وعلموا انكم ان اردتم السيف بذلوه لكم وقد رايت قوما ما يبالون ما يصنع بهم اذا منعوا صاحبهم فاروا رايكم فمدوه يا قوم مادو يعني اعملوا بينكم من بينكم وبينه ايه مده دوه بينكم بكم وبينهم مده هدنه يعني فمدوه يا قوم يقبلوا ما عرض فاني لكم ناصح مع أني أخاف ألا أن تنصروا عليه رجل أتى هذا البيت معظما له ومعه الهج ينحر ثم ينصرف فقالت قريش لا تتكلم بهذا يا أبا يعفور لو غيرك تكلم بمثل هذا للمناه ولكن نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع من العام المقبل أراد عروة أن يحدث حرب نفسية بين الصحابة رجع هو بالحرب النفسية إلى مين؟ الى قريش لقد انتقلت الحرب النفسيه وتاثيرها من صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهه قريش وفي نفوس قريش بما راى عروه وبما سمع لقد كان وقع كل كلمه لقد كان وقع كل كلمة قالها سيد صخيف كالصاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش كلامت ايه للألوان طيب بلاش عروه. هنبعت واحد تالت سفارة الحليس بن علقمه الكناني سيد الاحابيش ثم بعثت قريش الحليس فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي إن هذا من قوم يتألهون يعني يعظمون الشعائر من ضمن الشعائر الهدي الذي يذبح في الكعبه يعني ده بيعظم يعني هدي فطلعوا الهدي واتبحوا كده يقتنع بيكم الحليس ولما يقتنع بيكم هيدافع هيدافع عنكم شوف سياسه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجعل الخصم هو يقف صفه ويدفع عنه ان هذا من قوم يتالهون فابعثوا الهدي ابعثوه يعني ايه يشوفوا كده قدامه يعني فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه وامر برفع الصوت بالتلبيه فلما راوا الحليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله ما كملش السفراء بتاعته رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إعظاما لما رأى يعني الرسالة بينه عمليا قبل القول وبذلك استنكر تصرف قريش بشدة وانصرف عائدا من حيث أتى دون أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واعتبر عمل قريش عدو عدوانيا ضد زوار بيت الله الحرام قالت قريش لزعيم الاحابيش ان كل ما رايته مكيده من محمد واصحابه ما قالوا له بس اكفف اكفف عنا انت بقى على عط كده احسن انت كده ما ايه نفعتش في الـ في, الـ في المهم فاكفف عنا حتى ناخذ لانفسنا ما نرضى به عشان نشترط عليه ويشترط علينا وهكذا استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤثر على عروة والحليس مما جعل الانشقاق يدب في صفوف مشرك مكة سفارة مكرز بن حفص فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مكرز رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام قد سهل الله لكم من أمركم تفاؤلا باسم سهيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ولا يحب التشاؤم الوفود النبويه الى قريش راى النبي صلى الله عليه وسلم ان من الضروره ارسال مبعوث خاص من جانبه الى قريش يعني هم بعتوا له ثلاث رسل هوا مش كده غير بديل ابن ابن ورد... الورقاء في خذعان ومكرز كمان كده خمسة اه فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان من الضروره ارسال مبعوث خاص من جانبه الى قريش يبلغهم فيها نواياه السلميه بعدم الرغبه في القتال ومن ثم اداء مناسك العمره والعوده الى المدينه فبعث خراش بن اميه الخزاعي خلي بالك ان خزاعه كان بينها وبين الرسول حلف فلما دخل مكه عقرت قريش جمله وارادوا قتله فمنعهم الاحابيش فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنعت قريش فأراد أن يرسل سفيرا آخر يبلغ قريشا فوقع اختياره على عمر فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم إني أخاف قريشا على نفسي وقد عرفت عداوتي لها وليس بها من بني عدي من يمنعني وإن أحببت يا رسول الله دخلت عليهم بسوابوا الرأي يعني عمر بيقول رأيه وفي الآخر بيقول إيه وإن أحببت يا رسول دخلت عليهم أدخل عليهم يعني ولو فيها قتل يعني فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عمر ولكني أدلك يا رسول الله على رجل أعز بمكة مني وأكثر عشيرة وأمنع عثمان بن عفان فدع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال اذهب إلى قريش فخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته ومعنى الهدي ننحره وننصرف فجعل عثمان يكلمهم ويقولون قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا ابدا قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا أبداً ولا دخلها علينا عنوة أو عنوة فرجع إلى صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا وقع بعض الأسرة في يد المسلمين من قريش. روى مسلم أن سمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة يعني غفلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما يعني أبض عليهم وقف الأسر يعني فاستحياهم يعني استبقاهم ما أتلهمش يعني فأنزل الله تعالى قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير بيعة الرضوان لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل وكان الدئشاعة ليس بحقيقة دعا أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين ومناجزتهم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين ومناجزتهم فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت وقيل بايعوه على الصبر وعدم الفرار ولا تعارض بينهم المبايع على الموت زي المبايع على الصبر وعدم الفرار قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه وهذه الايه فيها ثناء ومدح عظيم لاهل بيعه الرضوان وفيها غايه التشريف والتكريم لهم صلح الحديبيه فاوضت سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ قريشا امر بيعه الرضوان وادرك زعماؤها تصميم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال اوفدوا سهيل بن عمرو في نفر من رجالهم لمفاوضه النبي صلى الله عليه وسلم ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا قال لقد اراد القوم الصلح حين بعث هذا الرجل طب استقراء جت ازاي لان هذا الرجل كان معروفا بالحنكه والسياسه والدهاء وكان خطيبا ماهرا ووزع عقل رابح مادام بعتلك الدهية ده يبقى هم نوين ايه يتفوضوا يصبر بالضبط عشان ياخد اكتر مكاسب لقريش ما مشي هيبعتوا في المفاوضات واحد لخمة يعني ها بتقول <تصفيق> ما بعاتوش البراد اللي شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصلح وذلك بعد رجوع عثمان وعند الشروع في وضع الصيغه النهائية للمعاهدة وكتابتها حدث خلاف على بعض النقاط عند كتابة المعاهدة اعترضوا على بسم الله الرحمن الرحيم واعترضوا على كلمة رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على كتابة باسمك اللهم وعلى كتابة محمد ابن عبد الله وكذلك وافقهم في رض من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إلى المشركين وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة الحاصلة بالصلح المصلحه الراجحه بالعقد الهن الهدنه ده تفوق هذه الاشياء مع انه لا مفسده في هذه الامور اما البسمله وباسمك اللهم فمعناهما واحد ومحمد بن عبد الله هو ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل كتابته من تعظيم آلهتهم كان ساعتها هيبقى في وقفة يعني هذه الأمور محتملة أما لو عظموا الآلهة بتاعتهم بسم الله والعزة ومنات طبعا كانت شيئا في عصلا اما شرط رد من جاء منهم وعدم رد من ذهب اليهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه فيه بقوله من ذهب منا اليهم فابعده الله من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا وقد كان ولا ما كانش أبو بصير ومن تاني ده هم بعد كده قالوا له محمد اللي يجي لك ما تردوش احنا غلطانين إن, ان احنا كتبنا الحتة دي لانهم راحوا عملوا عصابة عند البحر خدتوا لك على ساحل البحر ومنع قوافل قريش تروح وبعدين هم مش تحت, مش تحت حكم المدينة ده في حتة أبو الزبط هم استغسوا بعد كده قالوا له بقى يعني عشان خطرنا اللي يجي لك ما تسموه مش خليه عندك نو عشان يشملوا بنود المعاهدة يعني ويلتزم به لكن اللي خرج ده عند سعر البحر ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا ثم كان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخلت الدعوة الإسلامية طورا جديدا في الانتشار والاتصال بالناس يا في مدة سنتين وما فيش حرب خدت بالك الحركة الدعوية انتشرت بين الناس كل واحد يكلم مشرك عاقل يقتنع بالإسلام يدخل فيه كل واحد مسلم يسوق الأدلة بين المشركين وما فيش حرب يقتنع المشرك يخش في الإسلام طب هما كانوا في الحديبيه عددهم قد ايه 1400 بعد سنتين للرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكه بكام اه جم منين العشر تلاف هو ده السؤال جم منين العشر تلاف اثرت الدعوه في وقت السلم ومفيش وقت حرب طب احنا مفيش وقت حرب احنا عملنا ايه بقى في الدعوه كسبنا قد ايه في 30 سنه مش كده لقد دخلت الدعوة الإسلامية طورا جديدا في الانتشار والاتصال بالناس التأمل في نصوص المعاهدة بالمقارنة مع القانون الدولي التأمل في نصوص المعاهدة بالمقارنة مع القانون الدولي أولا تبدأ كتابة المعاهدات بديباجه هذه الديباجه يتفق عليها طرفاء التعاقد بسم الله او باسمك اللهم 2 وبعد الديباجه يذكر في المعاهده طرفاء التعاقد ما بين مين ومين اسماء الممثلين عن الدوله أو الدول التي هي أطراف العقد يعني سهيل بن عمر عن قريش ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو استبدلها بمحمد بن, بن عبد الله عن مين؟ عن المسلمين نعم. سهيل بن عمر بيمثل دولة والرسول صلى الله عليه وسلم بيمثل دولة في المعاهدة ثالثا بواعث المعاهدة إيه الباعث عليها؟ وضع الحرب عشر سنين يامن فيهن الناس رابعا الدخول في صلب المعاهده وشروطها وهذا ما عليه القانون الدولي العام الدخول في صلب المعاهده وشروطها وهذا ما عليه القانون الدولي العام خامسا في المعاهده جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحه للمسلمين في ذلك سادسا أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ايه الضيم ان من جاءنا من المشركين رضدناه ومن خرج منا الى المشركين لم نطالب به الحته ديت اللي سيدنا عمر قال فيها ايه ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نرضى الدنيه في ديننا لقد كانت الصورة الظاهرة في الشروط فيها ضيم وفي باطنها عز وفتح ونصر لانها انتهت بايه فتح مكه دي كان السبب في فتح مكه وان المشرمين المشركين بالرغم الضيم على على المسلمين فيها ما احترموهاش وانهم اعتدوا على المسلمين في اثناء في اثناء المده بين قبيله بكر وخزاعه قبيله بكر حليفه قريش وخزاعة حليفه المسلمين فعدد بكر على خزاعه قتلت منهم سواء عشرين واحد او ثمانيه واحد فهي دي كانت القاصمه لقريش سابعا ان المعاهده قد تكون مفتوحه لمن يريد ان يدخل فيها من الاطراف والدول الاخرى لذلك قالوا المسلمين يدخل معهم من المحالف لهم خزاها وقريش طرف ثاني ومن يريد ان يدخل معها مثل بكر قبيله بكر يعني حلفائها ثامنا ان المعاهده لا بد لها من توقيع الاطراف والاشهاد عليها يبقى في توقيع وفي شهود تاسعا ان المعاهده تكتب من نسختين وياخذ كل طرف نسخه طبق الاصل عن المعاهده موقف ابي جندل والوفاء بالعهد يا سلام لم تجد الجزيره العربيه احد يوفي بالعهد مثل المسلمين المشركون معروف غدرهم واليهود اشد غدرا والاثنين اكمل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه اعلى مثل في التاريخ القديم والحديث لاحترام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 حين جاءه ابن سهيل اللي هو أبو جندل جاءه ابن سهيل يرسف في الأغلال وقد فر من مشرك مكة وكان أبوه يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا الابن ممن آمنوا بالإسلام فجاء مستصرخا بالمسلمين ومستغيثا بهم فلما رأى سهيل ابنه قام اليه واخذ بتلابيبه وقال يا محمد لقد لجت القضيه بيني وبينك يعني فرغنا منها خلاص وقد فرغنا من المناقشه قبل ان ياتيك هذا اللي هو فقال له صلى الله عليه وسلم صدقت ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي جندل ان قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا واعطيناهم على ذلك واعطونا عهودا واننا لا نغدر بهم وطمئن ابا جندل وبشره بقرب الفرج له ولمن كان على شاكلته من المسلمين لقد كان درس ابي جندل امتحانا قاسيا ورهيبا لهذا الوفاء بالعهد اثبت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون نجاحا عظيما في كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم وقد صبروا لمنظر أخيهم وهو يجذب والدماء تنزف منه حتى أن الكثيرين منهم اخذوا يبكون بمرارة ما يرون إشفاقا على أخيهم في العقيدة فلم تمر أقل من سنة حتى تمكن أبو جندل مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكة من الإفلات من سجون مكة وأصبحوا قوة صار كفار مكة يخشونها بعد إن انضم إليهم أبو بصير وسيطروا على طرق قوافل المشركين الاتيه من الشام وبعد الاتفاق على المعاهدة وقبل التسجيل ظهرت معارضة شديدة لهذه الاتفاقية خاصة في البندين اللذين يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بموجبهما برد من جاء من المسلمين ولا تلتزم قريش برد من جاءها من المسلمين والبند الذي يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبيه إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام ويأتوا من العام القابل وكان من المعارضين عمر بن الخطاب وأسيد ابن حضير وسعد ابن عبادة وسيد سيد الأوسى سيد الأوسى وسعد ابن عبادة سيد الخزرج وعمر بن الخطاب من اعمده من أعمدة المهاجرين ونفهم من معارضه عمر ان المعارضه لراي او موقف لرئيس الدوله ليست جريمه تستوجب العقاب ما دامت الامور ستمشي كما يريد مين راس الدوله اعترضت كما شئت بس بلاش مولوتوف <تصفيق> عاد المولوتوف يعني انا بتفهم هذا